قل أأنبئكم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا تهدى <تصفيق> الله أَنفَذَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب الْكِتَابَ عباد إن الذين يكفرون وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَمُرُّونَ فِي الْقِسْطِ يَنَافِسُونَهُ فَبَشِّرْهُ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا dır elenlerin oto nacivenin bir ile yoku mafin gumthumma yeter Allah be and Gafe cemal Ne Hay min al إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله 冠冠 bon قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء أن الله يبشرك بأحياء مصد بك بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنت كثير وسبح بالعشير على الإبكار، وإذا قالت الملائكة. طفاك على لسان اسمه المسيح عيسى مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكلا ومن Bang!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 أقوم اشتركوا في And you الحق ما. bu Un... ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور سليم مود واقسم جميعا ولا تفرقوا أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فرتي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين Ta fan en Tä وارتُبَقَّ دائمًا لكم فذُوقوا العذاب بما كُنْ. I لا <تصفيق> إله و <gülüyor> ا وهم عيل ان تصبكم سيئا يفرحوا بالو ان تصبروا La sans تحت ذا الأنهار خالدين فيها ونعم Once I ain't jizzin وَلَقَدْ قَدْ صَدَقَ كَوْمُ اللهُ وَدَعُوا اذْحُسُنَهُ حَتَّى إِذَا فَشِل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم. فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا وطائفة منكم وطائفة قد أذمتهم أنفسهم وطائفة ان النجلي يظنون في الله ضيرا حقا النجلي يقولون Don't say. فبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم Altyazı كَسَوُوا لَكُذَّعَ فَلَّا إِنَّمَا الْعَفْوُ الله <تصفيق> رحمة من الله ورحمة الخير وعن جم واستوفل في الأمر فإذا عزمت فتوك على الله Zeynûn Yensi man قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فانز وما الحياه تدنيا يلا متع الغرور siz kum ve ne tıslamın kitaba kitaba قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم أخذ الله من ثق الذين أُوتوا الكتاب لا تبين النجول للناس ولا تكتموا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 نه بما من العذاب <سؤال> ولا غم لَا उكَفِرُ نَعْمُهُمْ سَنَأْتِي بِهِمْ عَلَى أُخْدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ عِيرٍ مِنْ تَحْتِ والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقر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 Ah! Uh -huh. اللهم لك